بوك تو <تصفيق> تسعة عشر تسعة عشر إي في المطبخ في المطبخ هاتو إتنوت كوكن عندك مطبخ جديد أعندك مطبخ جديد؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ هاتو إتقل إلى إتقاس كنفور أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ بالكهرباء أو بالغاز؟ skal jeg skære eller ikke? Har al-basal? løg? Har jeg skåret Skal jeg skære eller ikke? Har al skåret løg? Har jeg Skal jeg salaten? Hvor er glasene? Enel al-akwaab? Ejn al Hvor er saviset? Ejn al-atbaak? Ejn al Hvor er bestikket? Ejn al-mela'iqe og s-sakakien? Ejn al-mela'iq og s Har du en dose أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ Have you an ablock؟ أعندك فتاحة قناني؟ عندك فتاحة قناني؟ Har du en مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ hvor du shoppen i den her gryde? At that buch shorba fi harval Kadr. At Buchashorba fi harval Kadar? Stær du fisken i den her pande? At takli samak, fi have the Hilmiat. At takli samak vi har vi Griller du grøntsagerne på den her grill? أتشوي الخضار على هذه الشواية. أتشوي الخضار على هذه الشواية. جئت <تصفيق> يا أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. <تصفيق> هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا الكاسونه هنا الكبايات والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل